أَن أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا آمِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا فيها عين جاريا فيها شرور مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا يع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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم